Ha ha البنت لما تبتدي خطوه من صغرها وفقناعتها الحجه تبغي عند الله جنه يا حلات البنت لما تبتدي خطوه من صغرها وفقناعتها الحجه تبغي عند الله جنه وفي حال الحجاب يكون نوره في باقي عمرها في عيون الناس تعلا لو يكون هو فخرها في حل الحجاب كمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلا لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلا لو يكون هو فخرها فخرها فخرها يا حالات البنت لما تبدي خطوة من صغرها وبقناعة التحجة تبغي عند الله أجرها لو جمال البنت زايد لو هي في الدنيا قمرها ما حالات البنت إلا في حياها وفي سترها لو جمال البنت زايا لو هي في الدنيا قمرها ما حالات البنت إلا في حياها وفي سترها ما حالات البنت إلا في حياها وفي سترها سترها سترها يا حالات البنت لما تفتي خطوة من صغر عز هالساحح والله تبغي عند الله, الله اجرها يا حلات البنت لما تبدي خطوه من صغرها, من صغرها اللي ترضي والديه وترضي الله من صغرها بتوفق في الحياه ويعلى عند الله قدرها <تصفيق> واللي ترضي والديها وترضي الله من صغرها بتوفق في الحياه ويعلى عند الله قدرها بتوفق في الحياه ويعلى عند الله قدرها قدرها تحب حجه الله تبلغ عند الله اجرها يا حلات البنت لمن تبخطوه من صغرها بناعد تحجب تبغي عند الله اجرها تبغي عند الله اجرها وكل عند الله اجدتي تبدي خطوه من صغرها تقو مرها عند الله اجرها في حياها وفي سترها عند الله اجرها ترضي الله بسهرها عند الله اجعل يعلى عند الله قدرها